ربك معظم، وإذا أذن ربك لئي شكوت لم أذن نكم ولئن كفوت إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفر أن 119. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد 110. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 111. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء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 إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آفاؤنا فأتونا بسلطان مبيد